وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّهِ كفوا وكانوا من قوم يستفتحون على الذين كفوا فَأُرِيبُ <تصفيق> بَلَمَن عَلَى الْكَافِرِينَ بي أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على اي نزل الله من فضله على من يشاء من عباده Vallıl kafirin قالوا نؤمن بما أنزل علينا يكفر kutuluna an bi in kuntum اتخذتم العيل من بعده ثم اتخذتم العيل من إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوق وسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَشْقَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُنْ فَرِهِم قُلْ بِسَمَاءِ يُمْرُك in ku